الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجاءوا هنائك في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول الا بنصائحه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم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 يَسُومُونَكُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَب بِكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَيَأْكُرُتُمْ لَأَزِيدَنَّ مَكُمْ وَلَعِنُ كَفَرُتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لا في شك من ما تدعوننا إليه مريب عالت رسنهم في الله شك فاطل السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَاعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأوحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ وراء جهنم ويصق من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يصقه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت وما هو بمجت، ومن وراه عذاب غليل. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف في يوم عاصف لا يقدرون مِمَّا كسبوا على شيء ذَلِكَ هُوَ الضلال البعيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِيَشَ يَذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم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 وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَنَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ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 يَهْنَمَّ مَا يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ تَدَّلَ لِيُضِلُّو عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر داء بين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وأتاكم من كل ما سألتموه.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 ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجن قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكين الذين ظلموا أنفسهم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 فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ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 وليذكر أولو الألباب